إنه عزيز حكيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُومِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُومِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُمْ مِنْكُمُ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِيَتَيْنَ وَإِنَّ تَكُمَّ مِنْكُم مِّيَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُم وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فإن تكم منكم مية صابرة يغلبوا ميتين وإن يكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع مَا ما كان لنبي أن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 فاكلوا مما غنمتموا حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم